بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سنقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ مَن قُرِئَ وَمَن حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ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 ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب